عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساووا ظنهم فينا فهل لا أحسنوا ظن فإن خانوا فما خنا وإن عادوا فقد عدنا وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى أساو ظنهم فينا فهلا أحسنوا ظن فإن خانوا فما خنا وَإِنْ عَادُوا فَقَدْ عُدْنَا وَإِنْ كَانُوا قَدِ اسْتَغْنَوْا فَإِنَّا عَنْهُمْ